وَإِذَا كُ تَفِيهِم فَقَمْ تَ لَهُ مُصْطلَاتَ فَْلتَقُمْ طائِفَةُم مِنُم مَاكَ وَاليَاقُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذاَا سَجَد فَلْيَكُُ مِ وَرائِكُم وَلْتَاتِطَ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 لَمِنْ مَطَرِنَا وَكُنْتُمْ مَرْضًا أَوْ كُنْتُمْ نَضًائًا أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عذابا مهينا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 يكونون تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما كَمَا وَلا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا